بسم الله الرحمن الرحيم ألف مام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ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 فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّذَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ وَّذَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقٰى بماء واحدة وانفض ظلو بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم اذا كنتم ترابا اننا في خلق جديد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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بنها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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وَيُ شِعُ السَّحابَ الثطان وَيصَدّحُ الرَّأْدُ بحَمْدِهِ وَمَد إِكَةُ مِن خيفَةِ وَيُرسلُ الصَّاعِقَقَ يُصيب بِهَا مَ شَ وَهُم يجَادلونَ في الله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 وندونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعى كافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم, وظلالهم بالغدو والآصار وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضرا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 زلزله من السماء ماء ان فسالت اوديه فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما ينقذون عليه في النار بتغا احليه او متاع أَوْ مَثَلٌ زَبَدٌ مِّنَ الْمَاءِ ۖ الله يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ في الأرض كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 َّذينَ يُفُونَ بِعَهدِ اللَّهِ وَلَا يَم قُضُونَ الْ المثاقَ والَّذينَ يَصِلونمَا أَنَ رَ اللهَّهُ بِهِأَ يُصَلَ وَيَخشَون وَيَخْشَونَ رَبّهُم وَيَخَافونَسُحِسابَ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 وَنَ صَلَحَ مِنْ بَ إِ وَزْواجه وَذُغياتٍ والمَلا إكَةُ يَيدخُلون وَمَلا إكةُ يَيدُخلون عَلَ كلُلِّ بَابُ صَسلام عَلَكُ بِمَا صَظَرتُمثَانحْمَ غقُذَ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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم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 فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا أَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يزال الذين كفروا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 فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان إقام باب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقل ثم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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم ملك الكتاب وانما نرينك بعض الذين يعدهم او نتوفى انك فانما عليك البلاغ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا ان ناتي الارض نقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقدمكر الذين من قبله فلله الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكتم كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقد الدار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمْرُوا سَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم